بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كثوا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئكهم وقود النار، وأولئكهم وقود النار. كَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ والله شديد العقاب والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المآب وبئس قد كان لكم آيات في فئتين التقتا كان لكم آيات في فئتين التفتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلما رأى العين بئات تقاتلون في سبيل الله وأخرون كافرَة يرونهم مثلي رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء والله يأيد بنصره من يشاء. في لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لاعبرة لأول الأبوصار إن في ذلك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا, ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب <تصفيق> قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا واريدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير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 والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ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 فإن حاجوك فقل أسلمت ويهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاء، وإن تولوا فإنما عليك البلاء، والله بصير بالعباد، والله بصير.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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشر أذل أليم أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين أولئك الذين حبّقت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصر ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون. فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترّون، وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترّون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.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 الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتزوق من تشاء بغير حساب وتزوق من تشاء بغير حساب لا يت... لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتتقوا منهم تقا ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وَإِن يُحَرِّكْهُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يوم تجد كل نفس. وما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا و يحذركم الله نفسه، و يحذركم الله نفسه، والله رأف بالعباد، والله رأف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل 119. ويحبون الله فاتبعوني يحب لكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 110. والله غفور رحيم 111. قل أطيعوا الله والرسول 112. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 113. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 113. تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 114. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 115. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ذرية بعضها من بعض. والله سميع النعيم. والله سميع النعيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل من أتعن رالرب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وَضَعَتْهَا أُنثً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى أَلَمَّا وَضَعَتْهُ قَالَتْ رُدِّي إِنِّي وَضَعَتْهَا أُنثً وَضَنَّ أَنَّهُمْ بِهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى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 فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات وكف حسن وكفلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا موريا مؤن لك هذا. قال يا مريم لك هذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعاء زكريا ربه هنالك دعاء زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال, قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 كفيكي وفهمك واستفاهك على النساء الى الذين يا مريم كنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين يا مريم كنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين ذلك من انباء الغيب نوحي اليهك من أنباء الغير نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ويسابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من رحمه المسيح عيسى نبيا وريدا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهدي وكهله ومن الصالحين قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم فيكون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويؤلمه الكتاب والحكمة والثوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية <تصفيق> أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا واُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لا آية لكم إنكم تؤمنون إن في ذلك لا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وَمُصَدِّقٌ لِمَا ذَنَّ يَدِيَ مِنَ الْتَوْرَاتِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ لَكُمْ وَجَعَلْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَب بِكُمْ وَجَعَلْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَب فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم ثابدوه. إن الله ربي وربكم ثابدوه. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ أَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ والله خير الماكرين والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى تَوَفَّاك وَرَاكْ يَوْمَكَ إِلَيَّ وَمُقَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يوم القيامة، ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَوُوا فَأُعَذِّبُهُ مَعْذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَوُوا فَأُعَذِّبُهُ مَعْذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم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 ذلك نسله عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نسله عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم. إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له كم فيكون خلقه من تراب ثم قال له كم الحق من ربك فلا تكم من الممترين الحق من ربك فلا تكم من الممترين فَمَنْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أنا وأبنائي، أنا وأبنائي، أكم ونساء، أنا ونساء أكم، ونساء أنا ونساء ثم نبتهى الفن جعل لعنة الله على الكاذبين ونساء. أمساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نرتهل فنجعلنا الله على الكالب إن هذا له والقصص الحق إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا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 بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعض أرباباً من دون الله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 وَالإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَأْتُمْ هَاأُلَاءِ حَاجَةً فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ ها أنتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والدقة فت من أهل الكتاب لو يضلونكم. والدقة من أهل الكتاب لو وما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون. يا Kitab lima takfon b ayat Allah, wa antum teshadun. Ya ahla Kitab lima telbusun al hukm bil baqil, wa بالواصل وتكون الحق وانتم ظلمون وقال قائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا ولهن هارواكروا اخره لعلهم يرجعون وقال صائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجأن آل وفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 117. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 118. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما فَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إلتمنه بقِطارٍ يؤدّيه إليك ومنهم من إلتمنه بدينار لا يؤدّيه إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنصار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائماً وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ الَّا يُؤَدِّهِ إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 بلا من أوفى بعهدي وتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك إن الذين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 وَرَأَيْنَهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْجَنَّةِ كَأَنَّهُمْ طَائِفُونَ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَنُكَفِّرْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يُنَكِّرُونَ الْأَمْسَنَتَهُ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُونَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله, الله الكذب وهم وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يظلمون وما هو من عند الله ويقولون ان الله الكذب وهم يظلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ما كان لبشر ان يا الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا أما يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانين أمم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني, ولكن كونوا رباني ياي نبي ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولكن كنوا ربانين ياي نبي ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِينَ لَمَا أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا اقررنا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين انا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 السموات والأرض طوى وكرهوا إليه رجال قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل قل آمنا بالله وما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وإسماعيل النبي و ما اوتي موسى وعيسى الذين من الرب ان والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون والنبيون من ربهم دين لا نترك بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن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 وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَسْبُهُ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ والله لا يهدي القوم الضالين والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان علىهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وكفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تربتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرون فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو كذابي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر رحات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 119. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزلت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 لَوْهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أُلْكِتُوهِ التَّوْرَاةَ فَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينة مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا في آيات بينة مقام دخله كان 126. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 127. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَفْتَرُونَ قُل نُؤْمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء قل يا أهل الكتاب لم تصدون ونا عن سبيل الله من آمن تبعون أي وَأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَلَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تك وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَمَن يَعْتَصِي بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقتقاته ولا تموتون إلا وأن وأتصموا بحب لله جميعا ولا تفرقوا واتصموا بحب لله جميعا ولا الله عليكم إذ كنتم اعداء ان فالف بين قلوبكم فاصبحت بنمتي اخوانا اذكرون امم ما هي عليكم اذ كنت احد لَسَذَيْنَ فَأَصْبَحْتُمْ جِنَّتَ مَنَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحَ 117. بنعمتي بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنت 129. على شفا من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون لِيُغَيِّرَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُنْ منكم أمة يتون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويناهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا 117. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 118. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 119. وأولئك لهم عذاب عظيم وَأَنَاكَتْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذو كل عذاب بما كنتم تكفرون. أَمَنْزِينَ سُوَدَّةَ وَجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُو كُلَّ عَذَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْضُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ فِي الْحَقِّ إِلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ فِي وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْمَلِلَ الْعَالَمِينَ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الْمَلِلَ الْعَالَمِينَ وللله ما في السماوات وما في الأرض وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور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 ما عروف وتنهون عن المكي وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأك. 116. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 117. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أي وحر من الناس وباء وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُهُ سَوَاءً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 116. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 117. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن كثير ويسارعون في الخيرات واولائك من الصالحين واولائك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه ولا يعمن من خير يرقم والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم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 وَأُلَيْكَ أَصْحَارُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ مَثَلُ مَا يُ في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 117. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 118. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 119. يا أيها الذين آمنوا لا تتكلمون تَخِذُوا بِقَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَ وَدُمَى عَنْكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِقَانَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَد بَرَزَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَدُّوا مَا قد بَرَّتِ الْبَغْضَةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُلُوَّرُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تؤمنون ذل الكتاب كله وتؤمنون ذل الكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيب فَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قُلْ مُوتُوا يَمْلِكُ إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسهم وإن تصيبكم سيئة يفرح بها. وإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُجَنَّنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ سميع, سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ قائفةتان منكم أن تفشلوا الله وليهما إذهم قائفةتان منكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله فليتوكل تَكَلَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَكِنَّ نَصْرَ اللَّهِ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَ فتق الله لعلكم تشكرون. فتق الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألين يكفيكم أي يمدكم رب. ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تيمنزلين بلائ ان تصبر وتتقوا ياتكم من ثورهم هذا بلائ ان تصبر وتتقوا ياتكم من ثورهم هذا ويا فَكُمِّنْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ رَأَيْتُم كُمِّنْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتقم إن قلوبكم به ولا جعله الله إل شراركم ولتقوم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْيَكْبِتَهُمْ 116. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 الرحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين واتقوا الله لأنكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار التي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يُنفِقونَ في السَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالكَاظِمِينَ الغِيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الَّذينَ يُنفِقونَ في السَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالكَاظِمِ طيبون العافيه لنا والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجروا العاملين ونعم أجر العاملين.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 كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا, ولا كنتم مؤمنين. يَمْسَسْكُمْ قَرْحُمْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُمْ مِثْلُهُ إِيَّا قرح قرح مِثْلُهُ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين اخيرا منكم شهداء والله لا, والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين وَيُحْصِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمْحِقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِن مَاتَ أَوْ كُتِلًا قَلَلْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ أَفَإِن مَاتَ أَوْ كُتِلًا قَلَلْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ومن لا عقبيه فلن يضل الله شيئا وسيجزي الله, وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس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 لَدَيْنَا سَوْفَ الْآخِرَةُ نُهِيَ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا وكَأَنَّ اتَّلَمَ مَعَهُ رَبِّي يُنَكِّسُ سَمَاوَاتِهِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَرَبُوا وَمَسَّكَانُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وما ضغف وما استكان والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين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 وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا ايها الذين امنوا لِنَكَ قَوْ يَرُدُّكُمْ عَنِ الْعَاقِبَةِ فَتَنكُونَ خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 ومأواه من النار، ومأواه من النار، وبأس مث والظالمين، وبأس مث والظالمين، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصنهم بإذنه حت. إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَا أَلَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ فإن إتصعيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما إذ تصعيدون ولا تلون على فأثابكم غم بغم، فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فأثابكم غم بغم لكي. لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله, والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة واسع يغشى طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة واسع يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون غير الحتّ ظنّ يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وَلِيَعْلَمَ تِلْكَ يَوْمًا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيَمْحُ صَنِيفَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما است... استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم يزلهم الشيطان ببعض ما كسروا ولقد عصموا عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم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 أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم اَمْ كَانُوا هُزْلًا لَّمَّا كَانُوا عِندَنَا نَمَتْ ما وَمَا قَتَلُوهُ لِيَجْعَلُوا اللَّهَ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ أَمَّا يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او لَمَوُفِرَتْ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ أَلَيْسَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُتْتُمْ لَمَوُفِرَتْ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ لا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَمَن رَّحِمَ رَحْمَةً من اللَّهِ لِنَتْلَهُمْ اِنَّ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَن تَتَّلِهُ وَلَوْ كُنتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبُ لَم فَضّو مِن حَوْلِكَ وَلَوْ كُنتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبُ لَم فَضّو مِن حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكّلين إنصركم الله فلا غالب لكم إنصركم الله فلا غالب لكم وَأَيُّ حُزْبِكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَأَيُّ حُزْبِكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ قَالَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وليت سلم المصير هم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هَذَا أولما أصابت مصيبة ولا أصابت مثلها كلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجماع فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعلو قاتلو في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقيل لهم تعلو قاتلو في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أقاموا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لهم أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 بل أحياء عند ربهم يرزكون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله مَا هَنَا نُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا النعيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا النعيم.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 شأهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلو بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله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 انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ان غني الشيطان يخوف اولياء فلا تخافهم وخافو ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضل الله شيئا إنهم لن يضل الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم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 وَاكْفَرِ بِالْإِيمَانِ لَن يَظْلِمَ اللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ مَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ ما نُمِلَّ لهم خيرٌ لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمِلَّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثماً إِنَّمَا نُمِلَّ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء ولكن الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسوله ما يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو لهم بل هو شر لهم ذل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريق فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حسن ولقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام لل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 وللذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صارقين فإن كذبوا فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير أَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّهُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفْ لَنَأْجُورَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّنَا لَوَافُونَ بِعُقُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع لا تبلون في أموالكم وأمفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتْبِرُوا تقوف إن ذلك من عزم الأمور وإن تصب وتتقوف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخر الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَكِنَّ فَنَبَذُوهُ وَرَأَوْهُ لِهِمْ وَجَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَجْتَرُونَ فَبِأَيْسَ مَا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 وَيُحِبُّونَ أَيِّ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلُ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقول الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون في خلق السماوات أماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 ربنا ثَوْبِ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل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 وقتلو وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلبو الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك تقلبو الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مؤاهم جهنم. متاع قليل ثم مؤاهم جهنم. وبئس المهاد, وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والدين فيها نورا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار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 قاشعين لله, لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. أولئك لهم أجوهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا